50 languages. 50 50 yespum fil msbah fi al msbah nip zork al يسبم تكو هل نذهب إلى المسباح هل نذهب إلى المسباح يسن وكب ووع هل تغب في, في الذهاب للسبحة هل تغب في الذهاب للسبحة أج و هل معك من شفة ؟ هل معك من شف بسم وحن غج ج و هل ماك مارجلي هل المك مايورجلي سم خحن شغن و هل معك ما حريمي هلك مايو حريمي؟ يِسْقِ وَشْآ هل, هل تستطيع السباحه هل تستطيع السباحه شُرغس هل تستطيع الغطس هل تستطيع الغطس بْسِم وَخْبْچَنُو وَشْآ هل تستطيع القفز في الماء هل تستطيع القفز في الماء دوشر تدى شيء أين الدوش؟, الدوش؟ تدى زي شبتاجن بلجشت أين كابينة تغيير الملابس؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ بس نغنجر تدى شيء اين نظاره السباحه اين نظاره السباحه بصر كوة. هل الماء عميق هل الماء عميق بسر هل الماء نظيف هل الماء نظيف بسر هل الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ شئئئئ أنا بردان أنا بردان بسرئئئئ الماء بارد جدا الماء بارد جدا س جدا سخرج الآن من الماء سخررج الآن من الماء في سا